مولا يا اسناما يا غالي لا تسحب ايدي رد لجمع اصحاب العالي والجلاله والسياده لجمع اصحاب العالي والجلاله والسياده وقف صلاتين الدعاء مصحوفه محميه الظهر يستقبلك قلب اقتيهات المال ولذا جبناك صفو صفو انت دراك نريد الشوب جبناك صفو صفو انت دراك نريد الشوب كف يمر علينا يا الغالي يا مهدينا شفت لك يا مر رحلانا يا الغاليه مهدينا يا ابن الحسن يا موروث يا ابن الحسن يا موعود والعز وهسعات على وما اغالي لا يا غالي بارشناه جيتك و بالمحبه والصلح والخير والله جيتك و بالمحبه والصلح والخير والله حسنت يا لالك فاطمه وبهالتاج حامل الامام والتحمل اسهج جسمه الصوره التكسوره محمد الحامل اسم المحبوب الظن علينا محجوب للحامد الاسم المحبوب الظن علينا محجوب كل محب دورع عنا يا الغالي يا مهدينا كل محب يقرب يا مهدينا <تصفيق> يا ابن الحسن يا مروه يا <تصفيق> يا مروه تصيرين يا مايران يا ميرة يا حسد الحسد يا <تبحت> عيون الموالي علكم بالقلب حسرة وتقعدي مرة ومرة وتنطوا بالدروب مر حل ماكزه انورا اليوم يسهل كل صعوب ندري تمر وبتعدى والله بدي لاقي لك قلب لا بدي تسمعه وتنظره اسمع دليليش ينخاد ومستناه حكي عداد اسمع دليليش ينخاد ومستناه حكي عداد وين ابو صالح وانا يا الغالي يا مهدينا وانا ابو صالح وانا يا الغالي يا مهدينا يا ابن الحسن يا موعود يا ابن الحسن يا مأعود يا با يا مركان بلاله تفرع عود اللي حما الحق والعداله ما بيتنطال علينا واحنا ملينا الحطاله طلعت داك كل جمعه نقرا نجداك والله الصبر فينا فتك يا تمر عيشه الذلاله واللي يفرح بيوم العيد منك يا محبوبي يفرح بيوم العيد منك يا محبوبي اجر الصابر تعطينه يا الغالي يا مهدينا اجر الصابر تنطينه يا الغالي يا مهدينا يا مهدينا يا ابن الحسن يا موعود يا ابن الحسن يا موعود No.